وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما دراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وَإلُ يَوْمَذِ للِمكَذذبين أَلَمْ نَخْلُكُم مَِّ إَِّهين فَجَعلنهُ فِي قَرار مكين إلَ قَدَرٍ مَعلُون فَقَلَعناَا سَنِعْنَ الْ القَادِرُون وَإلُوا إمِي يَوْمَئِذِ ال لمُكَذذِرين أَلَم نجعل الأرض كفاتا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 لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا يراطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين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 ردين فبأي حديث بعده يؤمنون